lâu còn cây naวัน sốலை cố la nữ anhulin làì là Oh well, what do you... إنه بكل سيء بصير أمن هذا الذي هو جمد لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ظرور أمن هذا الذي يرسقكم إن أمسق رصقا بَلٰتُ فِي أُتُمٍ وَنُحُورَ أَفَمَن يَمْسِي مَكْبًا عَلٰى وَجْهِهِ أَهْدٰى أَمَّن يَمْسِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْسِي سَوِيًّا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 لما أرعى سلفتاسي أتوجه الذين كفروا وكيلات الذي كنتم بيت الجوان قل أرعيتم إن أهلكني الله ومن مع رحمنا فمن يتير الكافرين من عذاب عظيم قل هو الرحمن وآمنا بي وعليه تمكنناه فَسَتَعْلَمُونَ بَدْنُ وَفِي ظُلَالٍ مُبِينٍ قُلْ عَرُعَيْتُمْ إِنْ أَسْبَحَ مَا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ صَدَقَ اللَّهُ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 بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ولقد آتينا وندو نسلي ما nên gì phòng Oh, Quantan phong on dong coi ho sang kho Fəmədə şəhvəy, rədəi वह wow. من الشيطان الرجيم بسم الله O zul billahi minash on the və لا يحطي من Quantam faul olmau boy rafau Oh gör to